بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فاعرض أكثرهم فهم لا يسمعون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 لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام, في أربعة أيام سواء قال لَهَا ول الأرض إئتِيَ طوعا لَهَا وَلِلْأَرْضِ إئتِيَ طوعا أَوْ كَرْهًا قَالَتَ تَأْتِينَ قَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمٍ وَأُوَحَى وَأُوَحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا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 مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَتَهُ فَإِنَّا بِمَا أُرسلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ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 فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون هديناهم فاستحظ العمى على الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين امنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر وعد وأبصارهم وجلود بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم أنتم تستثرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا بصاركم ولا, ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون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 فزينوا لهم ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وحق عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ من قَبَرٍ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ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 دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلونا من الجن والانس من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقروا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.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 الشمس والقمر لا تسجدون للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم ان كنتم اياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسمعون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت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 ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شيء منه مريب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 ثمرات من أكملها وما تحمل من أنثى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركاء قالوا أذننا كما مننا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الانسان من دعاء الخير وإن مَسَّهُ الشَّرُّ فَلَؤُوسٌ قَنوطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي ولئن رجعت إلى ربي لِي لي عنده فَلَنُنَبِّئَنَّ فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم, ولنذيقنهم من عذاب غَلِيظٍ وَإِذَا أنعمنا على أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريق قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل من من هو في شقاق بعيد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 كل <تصفيق> شيء